بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> كالحالى صاد زكريا وقال ربي يا همال واشتعل واشتعل ولم كنت أمر من لدنك وليا جريتني ويره من آل يعفوب جريتني ويره من آل يعفوب واجعله رب وضيا يا زكريا إنا قبل سميا قال رب أنا لطول لبناء وكانت وأسعى وكانت قال كذلك قال وَقَدَ خَلَقَتْكَ مِنْ قَبَرًا وَلَمْ تَكُشَيْئًا قَالَ رَبِّ جَعَلْنِي آيَةً قَالَ آيَدُكَ أَلَّا أُكَلْمَ الْنَّاسَ فَلَاثَ لَيَالِهُمْ سَوِيًّا فَقَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَنْحَى إِلَيْهِمْ فأوحى إليهم أن سفحوا بكرة وعشيا يا يكون جدرة والنعسية وسلام على اللومات ولو ما موت يبعث حيا في الكتاب موعي مأذن من أهلها مكان شرقيا ورسلنا إلينا روحنا فتمثل لها بشرا سميا قالت <تصفيق> إني إن كنت قالت إنما أنا رسول قالت <تصفيق> أن يقول لغلام ولم يمسني بشو ولم يمسني بشو ولم قال كذب قال ربه على هالنو آلة للناس ورحمة وكان أمرا قطيا فحملته فانتبهت به مكانا قصيا فأجاء أهل مصاد إلى جدع النخلة قالت, قالت يا دي زمين قبل هذا وكنت نسيا من نسيا فناداها من تحتها فاكني واشربي وطني عهنا فإن البشر أحدا فطوري فقولي إني نذر الرحمن صوما فلن أكلم اليوم فأتت فيه قولها تحميلوا قالوا يا مريم لقد رئي شيئا فريا لا اتهارون ما كان أروج وأسوي وما كان أم بريا فأشاوت له قالوا كيف من كان في المد صبيا قال إني عبد الله الصلاة والسكاة نادنك حيا وضعوا بوالدتي ولم يجعلني جفار شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أباك حيا ذلك في الوجيس يمترون ما كان لله أن يتخذ وعظم مستقيم فاختلق الأحساب من من كفروا من يوم وأبصر يوم اليوم في